ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عساء ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادق لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق, وقل رب أدخل لي مدخل صدق

وقل جاء ا موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل ا م ا ه شفا

ق ا ل ه موسى وكل يعمل على شكلته ا ف ا ق ب ك م أ ع ل م ه م هو اهدا سبيلا فاقبهم ا ع ل م ه م هو أ ه د ا سبيلا و ي س أ ل و ن ك عن الروح ق ل ا ل ر و ح من أ م ر ربي وما اوتيتم وما اوتيتم

و م اسماء مدع ا ن ي ؤ ن إذ الهدى إلا أن قالوا أبعث الله قالوا بشر ر س ل ا ل و ك ا ن في ينشون مضمئنين الأرض ملائك ل ن ز ى

ا ا ل ل موسوعه إلا النابلسي لو خ ئ رحمة ر إذا م ت م ش ا للعلوم الاسلاميه ن ا قطورا ق <تصفيق> د

I'm not going to lie.

ك ل ه ش ر ي ك ت و ر م م ل ك و ل م